وَإِنِّي خفت الموالي من ورائي وكان عَاقِرًا عاقراً فهبلي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رضياً يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا اسمه يحيا لم نجعل له من قبل قال رب أن يكون لي غلام وكانه واتي عاقره وقد بلغت من الكبر قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم سبّحو فأوحى إليهم سبّحو بقوته وعشيّا لا يحيك الركاب بقوته وإله الحكم صبيّا وحنا لم للدّن وَكَانَ تَقِيًّا قيّا بِوَالِدَيْهِ لوالديهما يَكُنْ يكون جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولده ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ مِنْ من مَكَانًا مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إِلَيْهَا روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت دقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهملك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أبغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاف إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني رجع على ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رقبا جنيا فكري واشربي وقري عينا فاما ترى من البشر احدا فقولي فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت ما كان أبوك أسوء وما كانت أمك بغيا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 أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراء مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في مبين وأنذرهم يوم الحسره اذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم, في غفلة وهم لا نؤمنون انا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب ابراهيم إنه كان صديقا نبيا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني, فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا رب اني اخاف ان يمسعدكم من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب ان عن الالهه يا ايها الدين لم تنته لارجو منك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي وادروا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا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 واذكر في الكتاب إسماعيل لإنه كان صادقًا الوعد وكان رسولًا نبيًّا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيًّا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقًا نبيًّا ورفعناه مكانًا عليًّا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذُرِّيَّة آدم, من ذرية آدم ومن من حملنا مع موحٍ ومن ذُرِّيَّة إبراهيم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 جنة عدن الذي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأبتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي يرض من عبادنا ما كان قيا وما نتنزل إلا بأم ربك لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربنا سيام رب السماوات والأرض وما بينهما فعبده وصبر لعباده هل تعلم له سمياً؟ ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا؟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 ثم ننجي الذين اتقوا نذر الظالمين فيها جسياً وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقامه وأحسن نديا وكم أهلنا قبلهم من قرن هم أحسن غثا ورئيا قل من كان في ظلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعلمون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون, فسيعلمون من هو شر مكانه وَمَا هُوَ وَارِفُ شَرِّهِ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هدا. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَسَوَّائِلَ الَّذِي كَذَّبَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَكُونَنَّ مَا لَهُ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 ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين دؤزهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إِلَى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من تتخذ عند الرحمن عدا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنَ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا نِدَّا تَتَّدَّى السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَشْقُّ الْأَرْضُ وَتَخْضُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْبَعُ الرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِالرَّحْمَانِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا الرَّحْمَانِ عَبْدًا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ان للذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن موده فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللد وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا